بنات احنا عايزينكم تبقوا ملتزمين غير عاديين عايزين يا جماعه نتقلب يا جماعه عايزين نشيل الكسل اللي احنا فيه الغفله اللي احنا فيها المقاص اللي احنا فيها شهوات القلب اللي متمكنه من قلوبنا دي عايزين نبقى شباب غير عادي عايزين نبقى شباب غير عادي عايزين عايزين نتبوا بنات غير عاديه شباب غير عادي. يا اخواننا عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا قدامنا الفرصه والباب مفتوح وهنقدر والله العظيم هنقدر هل لي من توبه ايوه توبه وتوبه وتوبه طول ما انت بترجع لربنا سبحانه وتعالى وصلنا لاخطر فقرة في البرنامج يا جماعه فتره التوصيات الفقرة بتاعه التوصيات وما بقول فقره زي فقرات العمود الفقري فقرة يعني حاجه بتسلب طولك يعني لو نفذت الكلام ده هو ده لازم التنفيذ يا جماعه الفقر. التوصيات دي العمود الفقري بتاعنا الرسول عليه الصلاه لان بعد الجلسه بتاعته صحابه كلهم بينطلقوا ينطلقوا يشتغلوا بقى يا اخوانا عايزين على فين يا شباب على فين الليلة على المسجد جري على المسجد ركعتين توبه بقى على المسجد ركعتين توبه نتوب لربنا سبحانه وتعالى من كل اللي فات ايه المشكله ركعتين التوبه دول يا جماعه للجميع والله مين ملتزم ومين غير ملتزم ده احنا كلنا معاصي كلنا معاصي والله العظيم ركعتين توبه نتعاهد ربنا على صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى يا شباب الشباب اللي عايزين يشتغلوا في الدعوه الشباب اللي عايزين يعملوا ال ال الحلقات دي سيرهات ويدوها للشباب اللي بعيد عن ربنا لسه موجوده على الموقع بعد الحلقه عطول طول ان شاء الله هتلاقوها على موقع ويتو الله الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى وان كان رمضان ما رمضان وقت دعوه يعني انت لو هتدخل لمصلحه دعويه بس ما فيش اكتر من كده يا جماعه او عشان تسمع تاني عشان تتاثر تاني يبقى يا اخواننا عايزين باذن الله سبحانه وتعالى عايزين رمضان ده يبقى رمضان جديد رمضان ده يبقى نقله في حياتنا عايزينك تاخد امتياز مع مرتبه الشرف في رمضان ده عايزينك تاخد امتياز مع مرتبه الشرف عايزين نقول لكم كلكم ابشروا بخير شهر مرة عليكم منذ ولدتكم امكم بعد نهايه الشهر ده يا شباب عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا ما دروس مشايخنا الكبار دروس اساتذتنا شيخنا الشيخ حسان شيخنا شيخ كوب دروس الصحابه والسلاسل بتاعه التوبه وبتاعه التغيير دهي كلها عايزين يا جماعه ما ننساش السلاسل دي ابدا نتفرج عليها عشان بقى يحصل لنا الفورماته بتاعه الكمبيوتر بنتغير بنتقلب نخرج من رمضان ناس ثانيين نخرج من البيئه الايمان الرهيبه اللي ربنا فتحها لنا دي ناس ثانيين على فين يا شباب على حياتنا كلها نغيرنا نغيرها على ركعتين التوبه ونبدا طب نعمل حاجه عمليه نعمل حاجه عمليه هو الانسان الصالح بيعمل. بيعمل كل حاجه طب يعني حاجة. انا عايزك النهارده تروح على ايد امك وابوسها وعلى رجل امك وابوسها ليه ده, ده انا مكسوف مكسوف ايه يا ابني مكسوف من الجنه مكسوف يا ابني مكسوفه يا بنتي تعملي حاجه تدخلك الجنه قومي يا اللي, اللي بعد الفطار محطوطه ديت قومي يا بنتي شطبهه الوالدتك قومي اعملي حاجه قومي اعمل اه... انت هنصلي ركعتين توبه ولا هنروح ال... ولا نغسل مع... يا سيده تغسلي الوالدتك وبعد كده نروح نصلي ركعتين توبه يلا, يلا, شباب. يلا شباب انطلاق يلا يا شباب جيم اوفر خلاص بقت كفايه علينا الليله كده مع بعض كفايه جيم اوفر يلا بس مش جيم اوفر واحد كسبان وواحد خسران كلنا كسبانين مع ربنا جيم اوفر يلا انطلاقه رجاله يلا انطلاقه على الشغل يلا انطلاقه على ان احنا نبقى شباب غير عادي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم انا نتوسل اليك أن تتوب علينا اللهم اعصم اعيننا من النظر للحرام اعصم اسماعنا من سماع الحرام اعصم الفنا تننا من نطق الحرام اعصم قلوبنا من تمني الحرام اعصم بطوننا من أكل الحرام اعصم ارجلنا من السعي للحرام يا رب يا رب اغفرنا يا رب اجرنا يا رب افتح على قلوبنا يا رب يا رب يا رب املنا فيك كبير يا رب يا رب ما لناش امل غير فيك يا رب يا رب افتح لنا بابك يا رب يا رب اقبلنا يا رب اقبلنا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير يسوع